اغفر الله يغفر لي كبر المساوي الله يغفر لي كبر المساوي كل نفس بعملها آذا بوجعه من جميع البلاوي آذا بوجعه من جميع البلاوي وبحمى اشن نفوسه جاهرا رب الا غيره ما تلو ق الشكوي رب الا غيره ما تلو ق الشكوي يلي خالت كل النفوس كل لا فكت ابوابه لا مال و لا فكت ابوابه لا مال و الجاوي ولا بز ما نقفرها ولا نقص نظني ولا نبراوي ولا نقص نظني ولا نبراوي في قدرة الليل استمالت عدلها حتى لا ونقل بيش فوق هواوي حتى لا ونقل بيش فوق هواوي تني اشعاله ما وصلها ما خيال الدنيا بعين الشفاوي ما خيال الدنيا بعين الشفاوي للحاجه اللي عندها لها لها, لها, لها نفسي شم وحيه وقلبي غناوي نفسي شم وحيه وقلبي غناوي عوضان الله بدلها لا صرت بالواقع ثقيرين شقاوي لا صرت بالواقع ثقيرين شقاوي يحلم وخل الناس بالحلم تلها يحلم وخل الناس بالحلم تلها